أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض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 قالت له رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ياكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فل يتوكّل المؤمن وما لنا أن لا نتوكّل على الله وقد هدانا سبلنا وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ عَلَىٰ مَا افْتَرَوْا وَعَادَ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رُسُلُ اللَّهِ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أو وأوحى إليهم ربك لنهلكن الظالمين ولنسكن أنكم الأفضل من بعدهم ذلك لمن قا ف مقامي وخاف عيد وَاستَضَأْ وَقَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ مَنْ أَرَاقَهُ دَنَمًا وَيُسْقَى مِمَّا إِنْ صَدِيدٌ صدقت يا ربنا عالم